فَلَمَّ نَببَّآابِي قَالَت مَنْ أَم بَأَكَ هذا قَا نَببَأنِيَ العليمُخَبير إِ تَتُبَ إلَى اللهَّ فَقَدِ صَغَنْ قُلوبُكُمَا وَإِن تَظَارَ عَلَْ فَإِنَّ اللهَّهُ مَوْلَاهُ وَ جِبريلُ وَصَالحُ المُؤمِنين والمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ضَيْرَ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَ احات ثجبات وابكرا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْقِ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه.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 وَابِثَ الْمَصِيرِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِن عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا وَمَا فَلَّهُ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الداخلين.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 وَمَرْيَمَ بْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّيَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِدِينَ